الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا واذا حللتم فاصطادوا ولا يجرم منكم شنا ان قوم انصدوكم عن المسجد الحرام انصدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى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 فلا تخشوا ولا تخشن اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فمن اضطر في مخنصه غير متجانف لاثم فان الله, فإن الله غفور رحيم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 فارسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برعوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفن أو, أو جاء أحد منكم من الغالبين ولا مَسْدُِس فَلَم تَجد م فَتَََّم فتَيََّمُ صعيدًا قَب فَم سَح بوجهِكم وَعيدكُ منن ماَا يريد الله لجعَلَ عَلَكُم مِن حَرج وَلَ يريد وَ يريد لطَهِرَكُ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 بِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا, ونسوا حظا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَ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 قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح بن مريم ان اراد ان يهلك المسيح بن مريم وامه ومن في الارض ومن في الارض جميعا ولله ملك السماوات والارض وما بينهما يخلق ما يشاء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 قادجا اكون بشير ونذير والله على كل شيء قدير واذا قالا سال قومه يا قوم اذكروا نعمه الله عليكم اذ جعل فيكم اذ جعل فيكم انبياء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 فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتم فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلون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 فَإِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ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 واتاخي قال يا ويلا انت عجزت ان مثل هذا الغراب اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوء تاخي من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني ان قتل نفسا بغير نفس انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الأرض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا ولقد جاءت رسلنا بينات كثيرا من بعد ذلك في الارض لمسرفون انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ان يقتلوا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم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 لَكِنَّهُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْءٌ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ سَنَمَّعُونَهُمْ لِكَذِبِهِمْ أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقصط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله يَأْنُ عَلَيْهِ شُهَذَا فَلَا تَخْشَ النَّاسَ خَشَوْنَ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا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 بِإِمَامِ رَبِّي مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ مُدَّدًا وَنُورًا وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ وَلْيَحْكُم أهل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 قل ليبل وكن فيما اتاكم فاستبق الخيرات الى الله نرجعكم جميعا فينبيكم بما كنتم فيه تختلفون وانحكم انہوں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 أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون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 وَأَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ أُولَئِكَ شَرٌ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُونَ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 عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَقَالَتْ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَهُ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ولا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 ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا لاكلوا من فوقهم ومن تحت رجلهم منهم امة منقصد وكثير منهم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 الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمَنَ بالله من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفس فريقا فريقا كذبوا وفريقا يقتلون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 قَدِ كَفرَر الذيَّذينَ قالوا إِ اللهَّه فَائذُ تَلاثَ وَماَا مِنْ إلَهِم إِلَّا إِلَهُ وَاحِدِ وَإَِّا يَنتَمُعََّا يَقولُونَ لَمَسَّنَّ الذيذينَ كَفَروا ل مَسَّنَّ الذيذينَ كَفَرُوا مِنّ معذاَاب عَليِيم أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام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 لَا تَجِدَنَّ شَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا لِهُودٍ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَا تَجِدَنَّ أَكْثَرَهُمْ مُوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا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 وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا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 وَاتَّقُ اللهَّ الذي أَتُ بِه مُمِّنُ لاَا يُآخِدُكُم اللهَّهُ بِالهُون فيِي أَمَانكُمْ وَلَ يآخِذُكم بِمَا عَقَتُمُ الأأَيمَان فَكَذَرَتُهُ يَطعامُ عشََةِ م ساكينَ مِنْ أَْ صَطم تُ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 يا أَّهَا الَّذينَامَنوا إِمَ الْخَمْرُ وَالمَيسِر وَْأَصابِ وَْأَو صَابُ وَأَزْلَ مُرِجِسُم مِن عملِ الشَّيطانِ فَجتَنِبُ فَجتَنِبُهُ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 أطيع الله وأطيع الرسول وأحذر فإن توليتم فاعلموا أن ما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما تقوا وآمنوا وعملوا إذا ما وآمنوا وعملوا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 ما فجزاء مثل ما قتل فجزاءه مثل ما قتل منا نعم يحكم به ذو عدل منكم يحكم عدل منكم هديا بارغا الكعبة او كفاره طعام مساكين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 ثَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ فَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تكتون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 يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى من أنزل الله وإلى الرسول قالوا, قالوا حسبنا فَمِنْكُمْ مَنْ تُحِيْنُ الوَصِيَّةَ حِيْنَ الوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ إن مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ تحبسونهما من بعد الصلاه فيقسمان بالله ان ارتبتم فيقسمان إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهاده الله ان استحقط عليهم من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان بالله فيقسمان بالله لشمادتنا حق من شادتما وما اعتدينا اننا اذا لمن الظالمين ذلك ادنى ان ياتوا بالشهاده على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 قدوس تكلم الناس في المهد وكان لا واذا علمتك الكتاب والحكمه والتوراه والانجيل واذا تخلق من الطين كهيئه الطير باذن فتنفخ فيها فتنفخ فيها فتكون طيرا باذن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 وَأَنعَمَ الَّذِي قد صدقْتَ تَنَاوَنَ كُونَ عَلَيْنَا مِنَ الشَّانِدِين قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا انْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا تَكُونُ لَنَا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإن